الرحمن علم القرآن خلق الإنسان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 فَا فَكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّهْطَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلاء رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِي الْمُنْشَآتُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ فَمَا تَكذبان وَلَهُ الْجَوَارِمُ مَا شَاءَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلاء الذبان يسالهما من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشرا جن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيرسلوا عليكم أشواض منكم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 ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بيس بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يقبثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن اليابوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الاحسان فباي اي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جننتان فباي اي الاء ربكما تكذبان مدحمتان فباي اي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نظافتان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 ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمتهن إنس قبلهم ولا جان